ستة عشر استمع إلى الحوار ثم أعده مرحبا أنا عمر أهلا وسهلا ما جنسيتك؟ هل أنت سوري أم عراقي؟ أنا سوري أسكن في حي قريب من المدرسة أنا أحب حيي وبيتي وأنت؟ بيتي بعيد عن المدرسة وهو بجانب السوق متى يبدأ الدرس؟ يبدأ الدرس بعد قليل إن شاء الله انظر إلى هذه الطالبة أهي أه سورية؟ هي طالبة جديدة ولكن لا أعرف من أين هي اسألها بعد الدرس هل تنتهي الدراسة في الساعة الثالثة؟ لا، تنتهي الدراسة في الساعة الرابعة